انا من انا من تقثت لي الدنيا بايام مجيده سطرت لي الدنيا بايام حميده فلقد خذت غمار الحرب والحرب شديده هل عرفت الان شاني انني سبل العقيده فلقد خذت غمار الحرب والحرب شديده هل عرفت الان شأني انني شبل العقيده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 فاسأل الهجاء عني إنني شبل العقيدة منية الموت بظل السيف من تحت النبال فاسأل الهجاء عني إنني شبل العقيدة.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 صوت أنين القدس فينا قد أهاب إخوة بكل قطر يتجكن المصاب دمعهم بلث راق قطرا وسفحا وانسكابا ضع يديك الآن هيا في يدي شبل العقيدة دمعهم بلث راق قطرا وسفحا وانسكابا ضع يديك الآن هيا في يدي شبل العقيدة ديننا, ديننا امن على الدنيا توخه الجميع اخوتي هلا هل اياب نحوه هلا هل رجوع دين على الدنيا توخه الجميع إخوتي إخوتي رجوع إننا بالدين اسد ولنا الحصن المنيع فاسأل الأكوان عنا نحن أشبال العظيدة اننا بالدين أسد ولنا الحسن المنيع فاسأل الأكوان عنا نحن أشبال العظيدة نحن أشبال العظيدة نحن أشبال العظيدة